للزجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا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 فْتَّقُ اللهه وَالْقولُ قَوْلًا سَبدَا إِ الَّينَ يَأكُلونَ أَمولَ التَمهُمَن إِمَا يَكُلونَ فيِي بُطُونهِم النار وَسَ يَصْلَونَ سَعير يُصكُمُ اللهَّهُ في أَولادِكُم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 مِن بعد وصية يوصي بها أو ذيد آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا